يقول هل يعتبر تعريف الإيمان لغة بأنه التصديق خطأ؟ نعم غير دقيق وأحسن ما تعرف به الإيمان في اللغة الإقرار نعم